كل شي خاص بماضيك ما في اتصور كل شي فيك ما بدي اتذكره وكل بماضيك ما ودعت الليل الطويل لكاني اللي بكيني حتى أصغر تفاصيل كانت تعنيني شلت من بالي ومحيطة صورنا الهدايا رميتة حودي كل من وجع قلب بقلبي عم يقهر ودعت الليل ik De dag, de